Oh! فيمَتُ م الشش ق بَشَّر كَ فيِي الحَفطفَل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 دَرْنَا إِنَّ زَلْمِينَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا وَأَنْتَ نَكْبِرُ الْحَقَّ إِنَّنَا وَمُحِيطٌ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَكَانَ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا اتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين